وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إلَيْنَا يَأْبِهُمْ ثُمَّ إِنَّ